أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يو سيجنا الله ولأبواني كل واحد منه من What a يزال من الله Amen. Mm -hmm. Mmm. hold وكيف كيف وا علمنا سكنوا اخانا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 ريم عليكم من مهاخذ وأخواتكم تشكرك وارخواتك وبنات <تصفيق> كُلُّهُ وَتَنَاكُلُ التي وَأُمَّهَاتُ كُلُّ وأخواتكم فبب وَلَفُبُبُه وبناتكم وَبَل تُكم وَط تُكم Oh, wow. my wow. wow.